عندما تدخل السفن ميناء ماليندي بشرق افريقية يشاهد ركابها تمثالا مهيبا لاعظم بحار عربي واجه الاخطار ووضع اساس علم البحار منذ مئات السنين ذلك هو البحار العماني العظيم شهاب الدين احمد بن ماجد المعروف باسد البحار أسد البحار شهاب الدين أحمد بن ماجد تمثيلية في سهره تأليف ليلى عبد الباسط موسيقى علي سعد اخراج عسمت حمدي سيد بن ماجد ماذا يا عبيل الله أراك جالسا منذ الصباح الباكر. تتأمل السماء ومواجه البحر أتذكر اتذكر شيوخ البحر الذين علموني علوم البحر وجعلوني رئيسا على الملاحين واتمنى ان يكون من ابنائي من يكمل الطريق ويعرف مزيدا من اسرار هذا البحر العظيم سيحدث يا سيدي ولكن اما ترى البحر هذه الايام قد فقد كل قوته وجبروته لا اظن اننا سنسافر قبل ايام هذا الجبار لا يعرف عجز الشيخوخه انه يتزوج كل يوم من الف حسناء فاتنه ويحتوي في بطنه الاف العرائس الجميلات من بنات الجان ابي ابي ما الذي استعجلك هكذا يا شهاب الدين احمد هل حقا سنسافر اليوم من قال لك هذا اهي اختك ايضا هذه المرة لا ولكن حمدون البحار هو الذي اخبرني انك ستأمر بالسفر، لان رجلا تحبه قد دخل المدينة ومن هذا الرجل يا بني؟ ذلك البحار الشجاع الذي ركب سفينة من بحر الصين وبعد ايام دخلت في اعصار من نار فاحترقت ولم ينجو الا هو <تصفيق> حمدون يحبك يا شهاب الدين ويعجب بك اسمع يا احمد بن ماجد انت الان شاب شجاع ولن تخاف شيئا ستسافر معي الى بلاد جاوه ومن هناك ستشتري ببغاء وتعلمها انت لغة بلدنا هذا ها؟ وستسافر معي الى بلاد السند والهن وستركب السفينة الى شواطئ الذهب والزمرد والياقوت ان البحر يا ولدي مملكة الشجعان فيه وحوش هائلة ولصوص وقرصان ولكن الرجل الشجاع لا يخاف شيئا ما الذي حفظته اليوم مع شيخك من ايات القرآن الكريم سوره طاها وحفظتها كلها يا شهاب الدين نعم يا ابي تذكر يا ولدي ان اول كتاب يجب ان يحفظه الملاحون هو القرآن تذكر هذا جيدا وبإذن الله ستحفظه في صدرك وقلبك وسيشرح الله به صدرك واجعلك ملاحا عظيما هل هناك في البحر جبال من نار يا أبي؟ نعم في النهار تبدو كلسان هائل من الدخان وفي الليل تصبح لسانا هائلا من النار وهل يخافها الملاحون؟ في بعض الاحيان يخرج منها لسان طويل يلتصق بوجه الماء ويجعل البحر يغلي فاذا اخطا البحاره واتجهوا بالسفينه الى ناحية جبل النار حرقتهم النار تماما ولكن هل ستخاف يا ابن ماجد اذا رايتها لا ادري يا ابي <تصفيق> هذا حق فالبحر مملكه عجيبه لا يدري احد متى يخاف البحر ومتى يطمئن اليه انظر انظر كم هو صامت هنا ولكنه في اماكن اخرى يغلي غليانا شديدا ويحطم السفن ويقذف اشلاءها ويقتل الحيتان ويطرحها على الشاطئ ابي اني عشقت هذا البحر واتمنى ان اعيش عمري كله فوق الامواج <تصفيق> بحار وابن بحار وحفيد بحار ودائما كان البحر مملكة اهلك واني اتوسم فيك شيئا عظيما يا ولدي ما هو يا سيد الربان انك الان ما زلت صغيرا وعندما تبلغ مبلغ الرجال ستكون اميرا على هذا البحر ولانك تحبه وتعشقه سيبوح لك باسراره وستعرف الكثير والكثير عنه كل ما اطلبه منك الايمان واذكر ان البحر طاهر يحب الاطهار وانه جبار يحب الشجعان ويكره الجبناء ووعد مني ان اصحبك في كل رحلاتي والان اسرع الى البيت وقل لهم اننا راحلون اليوم وعد مسرعا أنت يا شهاب الدين أمسك الدفة ودع جاسما يقف معك ياك أن تسهو عن الدفة ولو للحظة إني أعتمد عليك كثيرا في هذه الرحلة اطمئن يا سيد الربان أنا ابنك وذاك الشبل من هذا الأسد بارك الله فيك يا ولدي والآن سأنادي في الناس كي يستعدوا للركوب وأنت يا جاسم هل اعددت السهام والرماح وكرات النار اليونانية نعم يا سيدي وكل بحار يعرف ما سيقوم به وقت الخطر ايها الناس على التجار والبحارة والمسافرين على سفينه المتوكل على الله ان يركبوها ستبحر السفينة بإذن الله الى الهند بعد وقت قصير اتدري كم رجلا على السفينة الان يا شهاب الدين مائة رجل ما بين ملاح وتاجر ومقاتل بخلاف البضاعة والاطعمه على بركة الله يا ولدي بسم الله مجريها ومرساها فكوا الحبال وانصبوا الاشراء واضربوا بالمجاديف وقرأوا جميعا الفاتحة فاتحة الكتاب المبين الرياح مواتية والسفينة تجري بسرعة في اتجاهها الصحيح والشاطئ يختفي تماما يا شهاب الدين نعم فالرياح الموسمية الجنوبية هادئة جدا وهذا يساعد على هدوء البحر هذه الايام مما يسهل مهمتنا يمكننا القيام برحلتين ذهابا وايابا من عمان الى الهند والعكس هذا حق ولكن يا صديقي علينا ان نغادر باذن الله سواحل الهند قبل اواخر يونيو قبل ان تشتد الرياح الموسمية ويزداد الخطر لقد حفظت تماما مواسم هبوب الرياح ورصدت النجوم ورغم سنك يا شهاب الدين الا انك اصبحت من اكثرنا خبرة بالبحر وعلومه لا تنسى جاسم اني اركب البحر مع ابي وعمري عشر سنوات اي اني اركبه منذ ما يزيد عن عشر سنين انه حب الوحيد في هذه الحياة اه يا جاسم. لقد أصبح البحر حياتي واذا خرجت منه فاني أصاب بالمرض والاعياء كلي ألا تفكر في الزواج يا شهاب <تصفيق> سيحدث عندما يشاء الله إنما أفكر فيه الآن ويملأ علي وجداني امنيتي أن يمد الله في عمري حتى ادون كل ما عرفته وما سوف اعرفه عن البحر والملاحة <تصفيق> لا تقلق عمر الشقي باق هادنة <تصفيق> الشمس بالمغيب يا رجال لقد بدأ الظلام يغطي البحر احضر يا شهاب سمك القرش قادم الينا اضربوا المجاديف بشدة وحش القرش يطاردنا انتبهوا ايها البحاره واستعدوا سقط احد الملاحين في الماء وقع بين اسماك القرش القوا اليه بالحبال غيرت الرياح اتجاهها كل رجل يلزم مكانه دخلت السفينه منطقه الاهوال ما زال البحار المسكين يناضل في الماء اقذفوا للغريق لوحا من الخشب أكل القرش ضراءه رائحه الدم تثير جنون القرش كل رجل يعمل سلاحه جهزوا النار اليونانيه انثروا السمك بجهامكم جربوا الاشراس لابعاد سمك القرش اسماك القرش تقدم الحمال انقذوا ايها الشجعان وتذكروا ان الدم اذا صار منكم فسوف تكون النهايه لقد قفز الوحش الى بطن السفينه طعموه بقوه في بطنه اضربوا بالخناجر الله أكبر الله أكبر خطي لنا البحر ولكن وحوش البحر ما زالت سائره لا بد من الخروج من بحر الأهوال وإلا هلكنا سيد الربان اقذفوا ذبيحتين في البحر كي ننجو من الأسماك كيف يا شهاب؟ هنخذف طعامنا للخروج حتى تتلاهى عنا بها فننجو منها جرب يا أبي وسترى نفع حيلتي اقذفوا بذبيحتين من ذبائحنا لوحوش البحر لعلها تكون قربان النجاح الحمد لله يا ابي هدأت الامواج وانصرفت الاسماك المتوحشة بارك الله فيك يا شهاب يا ولدي انت الان مرشدنا في المياه الخطيرة انقذتنا من سمك القرش اللعين فالتقرأوا جميعا فاتحة الكتاب ولتصلوا لله شكرا وعرفانا لقد اقتربنا الان من جزر القمر ولكن تعوقنا في الطريق اليها تلك الشعب المرجانية الهائلة ولذلك سأتولى انا توجيه دفة السفينه وعليك ان ترتاح انت يا شهاد ارجو ان تترك لي القيادة يا ابي وتستريح انت لقد تعبت كثيرا ولكن المنطقة هنا خطرة والقيادة تحتاج إلى حذر ودقة اعتمد على الله وعلي لقد خبرت البحر بما فيه الكفاية واعرف كيف اتصرف في توجيه دفة السفينة شهاب الدين احمد بن ماجد انا اسجل لك شجاعتك وثقتك بنفسك ان ثقتي فيك تزيد يوما بعد يوم فعلى بركة الله دائما يا ولدي والله معك الله معنا جميعا ومن كان الله معه لا يخيب رجاؤه ابدا يعجبني ويثلج صدري ذلك الايمان المتدفق فيك ولدي وسامكث هنا بجانبك لعلك تحتاج الى خبرة ابيك سندا لعلمك وشجاعتك الله اكبر الله اكبر لقد اقتربنا من شاطئ الجزيرة ايها الرجال سترس السفينة على شاطئ جزيرة القمر لنسترح ولنحمل بعض المؤن والماء العذب. احذروا ان تسرقوا احدا من سكانها او تؤذوهم فنحن ما تجولنا في البحر الا للتجارة وسبيلنا العمل بتعاليم ديننا الحنيف فعاملوا الناس بخلق حسن حتى تضمنوا السلامة الله اكبر الله أكبر يا شهاب الدين أحمد ابن ماجد ايها رجال أغاب منكم أحد على الجزيرة جميعهم حضروا يا سيدي اذا فنكمل مسيرتنا إلى الهند بسم الله مجريها ومرساها ما هذا الذي يحدث يا شهاب الدين السفينة تميل في البحر إنها تفقد توازنها إنها كريشة في مهب الريح اثبتوا يا رجال والزموا أماكنكم النجدة تكاد السفينة تغرق المياه ستغرقها أيها الرجال أيها الرجال إن السفينة ستغرق لأن بعضكم ارتكب ذنبا عظيما وليس لكم نجاة إلا أن تقولوا الحقيقة. هل ارتكب أحدكم أي من الكبائر في جزيرة القمر؟ هل دنسها عربيد فشرب الخمر؟ هل أوقع أحدكم ضررا بالأقزام الطيبين؟ هل قتلتم أحدا من سكانها؟ تكلموا، تكلموا حتى لا تموتوا اختناقا وغرقا. دخل الداو المالح الصدرية. أنا... انا هو المذنب انا المذنب تكلم بالحقيقه <تصفيق> لقد عرفت أن الاقزام يخافون من الشباك المصنوعه من جوز الهند <تصفيق> فصنعت شركة منها واسرت ثلاثه اقزام واين هم فيتهم في سلبة السفينة أيها اللص الجبان فق وفاق الأقزام وطمئنوهم وقيدوا هذا الجبان هل ندق رأسه بالسيف لا لا اتركوا كل شيء حتى نصل إلى أول ميناء أيها اللص الحقير إن البحر طاهر لا يحب الخولة ندمت وتركت بذنبي وفاني يا سيد الجبان اهضوا عني يا شهاب الدين ننظر في شأنك بأول ميناء اغرب على الوحي. الجو منعش والسماء صافية يا جاسم لنا أكثر من أسبوعين في البحر يا ابن ماجد انظر يا جاسم اي انظر في الماء ماذا ترى ارى أسرابا من سمك ثعبان البحر انها كثيرة سبحان المبدع لهذه الخيرات أما يدلك وجود الأسراب بكثرة في هذه المنطقة على شيء؟ لا يا ابن ماجد لم أفكر في هذا لقد لاحظت أنه كلما اقتربنا من شاطئ مملكة الملبار الهندية كثرت تلك الأسراب وتكررت تلك الملاحظة في كل رحلاتنا إلى الهند تعني أننا اقتربنا من الشواطئ الهندية؟ نعم أمامنا يوم أو يومان على الأكثر الله أكبر لعمري يا شهاب الدين سيكون شأنك كبيرا في علوم البحر لما لا تسجل ملاحظاتك تلك نعم، أسجلها. اسجلها يا جاسم وبإذن الله سياتي اليوم الذي تقرأها فيه ويقرأها كل الناس معك ماذا تفعل يا سيدي شهاب الدين أقرأ ورد حزب البحر يا جاسم وما هذا الورد وما معنى حزب البحر هو عبارة عن مجموعة من توسلات خاصة وادعيات معينة فيها ما يتصل بالتحصن والتعوذ من القراصنه الكفار كتبه الامام ابو علي الغماري الشاذلي وكيف وصلك هذا الورد اعطاني اياه احد البحارة المغاربة وقد تعودت ان اقراه اثناء وجودي في البحر لعمري يا شهاب الدين انك رجل عظيم وسيد من سادة البحار المؤمنين ووالله اني لا احسب نجاتنا من القراصنة بسبب تلك التلاوة المباركة يا صديق العزيز اذا ركبت البحر فالتزم بالطهارة ولانك ضيف على الله عز وجل فلا تغفل عن ذكره الله اكبر ظهر شاطئ من البر اننا نقترب من كلكوتا يا ابي ايها الرجال انقلوا المراسي في الميناء واستعدوا للنزول الى البر وعلى التجار ان يحمل كل منهم بضاعته ولتعلموا اننا سنبقى اسبوعين فقط بالهند فاتموا اعمالكم وبيعوا بضاعتكم واشتروا ما تشاؤون من توابل واخشاب وبخور وأقمشة وجواهر ونلتقي بإذن الله على هذا الشاطئ كل ثلاثة أيام مرة وذلك لتحميل البضاعة وتحديد الموعد موعد العودة <تصفيق> لقد أنهكت الرحلة ابي وأرى ثغولا في عينيك فلنذهب سويا الى الفندق حتى اطمئن عليك ثم انزل انا الاسواق مع جاسم لنشتري بضاعتنا. اعددت كشفا بالمطلوبات يا شهاب الدين نعم نعم يا ابي وسوف اشتري مزيدا من الحبال وزيت كبد الحوت لادهن به السفينة مخلوطا بالسكر حتى يحميها من الماء بارك الله فيك يا بني لبيك يا أبتي لقد وهن العظم مني وضعفت صحتي وأكل السفر والترحال عمري أطال الله عمرك ومتعك بالصحة والعافية أأنزل السوق لأشتري لك بعض الأيطارة والزيوت الطبية لا يا شهاب لقد اقتربت رحله حياتي من نهايتها وسوف أعلن لرجالي من اليوم أنك أليهم وربان السفينة بدلا مني وإني على ثقة تتفوق على جميع أهلك في إمارة رجاله فلديك رصيد عظيم من الإيمان بالله وكتابه العزيز وكذلك قدر عظيم من الشجاعة والعلم بالبحر وأسراره بارك الله فيك بني وجعلك خير خلف لي في هذه الدنيا سيدي اسد البحار شهاب الدين احمد ابن ماجد ما يا شيخ حمدون ها قد مرت خمس سنوات على موت ابيك امير البحار ابن ماجد وتوليت انت قيادة السفن في البحر وتفوقت على اسلافك وكنت لنا معلما واستاذا معاذ الله يا شيخ حمدون فانا بعض منكم فلولا انكم معشر البحاره الكبار كنتم خير قدوه لي ما وصلت الى هذا المستوى من العلم والخبرة والقياده تواضعك الجم هذا من شيم الكرام ولكم اتمنى يا اسد البحار ان تبدا في تدوين ملاحظاتك في كل العلوم البحرية خصوصا وقد تزوجت وصارت لك أسرة كريمة واستقرت أمورك هذا ما أفعله يا شيخ حمدون لقد بدأت كتابة الأراجيز وما الأراجيز؟ بعض القصائد الشعرية التي اؤرخ فيها للرحلات والفلك وعلوم البحر والموانئ إلى آخره اتراك اتممت البعض منها؟ طبعا لقد انتهيت بالفعل من آخرها وأسميتها حاوية الاختصار في أصول البحار وتحتوي على أكثر من ألف بيت من الشعر ما شاء الله ما شاء الله تكتب مثل هذه الأرجوزة وأنت في الثلاثين من عمرك كما كتبت من قبل يا شيخ حمدون أما تنبأت لي منذ نعومة أبفاري بمثل هذا <تصفيق> وصدقت النبوءة يا بني ولكن صف لي أرجوزتك تلك التي اسمها اسمها <تكلم> حاوية الاختصار في اصول البحار معذرة يا بني قد ضعفت ذاكرتي. وماذا تقول فيها انها تشتمل على 11 فصلا في العلامات التي يجب على الربابنة معرفتها استدلالا على قرب البر وعن القمر ومهاب الرياح وعن السنة الهجرية والرومية والقبطية والفارسية وعن الرياح الموسمية وازمنه هبوبها وسكونها وعن طريق سير السفن على ساحل العرب والسيام واطراف بلاد الزنج وسواحل الهند الغربية وساحل القمر وجاوه و... السلام عليكم وعليك السلام يا جاسم تأخرت علينا افاتني كثير من سماركم العلمي هذه الليلة انت والشيخ حمدون كنت اقص عليه نبأ ارجوزتي التي انهيتها هذا العام انهما ارجوزتان يا شهاب وليست واحدة انسيت ارجوزتك السبعية التي سميتها بذلك لانها تضمنت سبعة علوم من علوم البحر غير الفراسه واتممتها وانت في البحر بعيدا عن عمان هذا من فضل الله يا اخي والان هيا بنا نعد لرحلتنا القادمة الى سواحل افريقية فنحن الان في شهر نوفمبر حيث بداية الرياح الموسمية الشمالية الشرقية على الساحل الجنوبي لجزيرة العرب انظر يا جاسم الى تلك الخريطة انا معك يا ابن ماجد لقد حددت عليها خط سيرنا في الرحلة الى افريقيا سنبحر من رأس الحد بعمان اي من مكاننا هذا ثم نتجه الى ميناء عدن التجاري وبعد ان ننتهي من اعمالنا نغادره في منتصف ديسمبر تقريبا ونبحر بمحازات الساحل الى ميناء هافون الافريقي ثم الى مصب نهر جوبا ثم الى مدينة لامو حيث نتبادل بعض بضائعنا فهمت يا شهاب الدين ثم نتجه الى ماليندي مدينتك المفضلة ثم الى منباسة وهي اكبر مدن الساحل وبعدها نسير في الطريق المحاذي للساحل الافريقي حتى نتمكن من عبور قناة زنجبار الى المدينة العربية الزاهرة في جزيرة كلوة اهم المدن الإسلامية على ذلك الساحل وفي تلك المدن نقضي شهرين في البيع والشراء وقطع الأخشاب. ثم نعود باذن الله تعالى في منتصف ابريل مع اول بوادر الريح الجنوبية الغربية ما رأيك يا صديقي رائع رائع يا امير البحر وسلطانه واسمح لي ان اسالك كيف استطعت تحديد تلك المدن بهذه الدقة اتذكر تلك الابرة المغناطيسية التي اشتريناها من الصين نعم ها هي لقد صنعت لها بيتا وبالتجربة استطعت بعون الله ان اوجه السفينة شمالا او جنوبا تبعا لتحديد الابره لذلك المكان من خط العرض لا شك انها ادق وافضل من الطريقة التي اتبعها اباؤنا في قياس موضع احد النجوم او قياس ارتفاع النجم القطبي او غيرها من الطرق التقليدية القديمة نعم بالتأكيد يا جاسم والان نادي على ركاب السفينة من بحارة وتجار واعلمهم بموعد اقلاع السفينة حتى يستعدوا على بركة الله وفي حمايته انت هكذا دائما يا احمد ابن ماجد تهجرنا الى البحر منذ تزوجنا وانت تعلمين تماما ان البحر مقصدي دائما يا فاطمة ما الجديد في الامر الجديد انك تريد ان تأخذ ابننا محمدا معك وهو لم يكمل الثانية عشر اريده ان يكون اميرا للبحر من بعدي وانت تعلمين اننا ورثنا حب البحر وعشق السفر ابا عن جد أما يكفي ما قسيته من أهوال السفر يا شهاب الدين لا سبيل لنا غير ذلك يا فاطمة ولكني أخاف على ولدي <تصفيق> ولا تخافين على زوجك أخاف عليك دائما وأعيش في قلق من ذلك المجهول الذي يأخذك معظم شهور السنة لم يعد مجهولا يا فاطمة لقد علمت كل فنونه وأسراره وأريد أن أعلمها لولدي المهم ألا تخافي فزوجة البحار لابد بد أن تكون جسورة شجاعة وعادي بك دائما قوية صبورة مؤمنة يا فاطمه الأمر لله ثم لك وليحفظكم الله من أهوال البحر وشر القراصنه خذ هذه <تصفيق> تعويذتك المفضله انها كلمات من كتاب الله اطمئني يا فاطمة كتاب الله أحفظه في قلبي وكلماته معي دائما في حل وطرحالي وايماني به يحفظني ان شاء الله قومي الان واعدي لابننا محمد ملابسه واسجدي لله داعيه ان يأذن بلقيانا بعد السفر انظر انظر يا ابي ماذا ارى انها قوارب القراصنه ايها الرجال ان بعض قوارب القراصنة تقترب كل رجل يحمل سلاحه المقاتلون وراء انابيب النار المهاجمون يستعدون بالسيوف والخطاطيف انظروا جيدا ان رجالا فوق تلك القوارب ليسوا اطهارا انهم من القراصنة اطلقوا قدائف النار فاللصوص لا يصلحهم الا نار جهنم. ان قوارب القراصنة سريعة خفيفة تنطلق كالسهام وتناور كالسعابين وتنزلق مثل كلاب البحر اضربوها لا تدعوها تفلت منكم اثبت يا محمد يا ولدي ولا تخف لا تطلق يا ابي اني اشعل قراط القماش واقذفهم بها اثفتوا يا رجال وردوا هجوم القراصنه <تصفيق> الله اكبر, <تصفيق> <الله> أكبر. <تصفيق> خذ ايها القرصان الكافر امسكوا الدفة يا رجال واسرعوا بالمجاديف. <تصفيق> النار تلتهم قواربهم <تصفيق> الله اكبر الله اكبر, <تصفيق> الله أكبر. <تصفيق> الله أكبر. <تصفيق> انهم يفرون كالفئران المذعورة نصوص قتل لا يعرفون قدر ايمانكم يا رجال أوه أوه أبضل. أوه أوه أبضل. أبضل. أوه أبضل. الحمد لله الحمد لله زال الخطر يا ابن ماجد انت بخير يا ابي الحمد لله جرح بسيط يا شيخ حمدون لبيك اميرنا واسد البحر الجسور احصوا رجال السفينة وداووا من جرح وامنوا الخائفين رجالك اشجع الرجال يا شهاب الدين ليس فيهم خائف لقد قاتلوا القراسنة كاعظم ما يكون القتال الحمد لله ما هذا الذي تحمل في يدك يا ابي انه بيت الابره او الاسطرلاب يا محمد نعرف به مواقعنا ونحدد بواسطته اتجاه السفينة وما هذه الاوراق انها الخرائط انظر اننا الان في طريق عودتنا لعمان في تلك النقطة من بحر العرب وهل رسمتها يا ابي نعم وساحفظها مع ما كتبت من اشعار ومذكرات ستكون جميعها وما سوف اكتبه بقية عمري ميراثك الوحيد يا ولدي أنت واخوتك فالمال زائل والإنسان يفنى ولا يبقى إلا ما ترك من علم ومعروف بوركت يا أبي إني لامتلئ فخرا بأنني ابن شهاب الدين أحمد ابن ماجد أسد البحار وستكون أنت أيضا يا محمد هيا جهز نفسك واجمع ما جلبته لأمك واخوتك من هدايا فقد اوشكت رحلتنا على النهاية واقتربت السفينة من مرساها وسنعود بعد ساعات الى بيتنا باذن الله الحمد لله على سلامتكم لقد عشت شهورا طويلة في قلق عظيم لا تقلق يا امه فالبحر لا يتخلى عن من يحبونه أحببت البحر انت ايضا يا محمد أحببته بكل ما فيه من مصاعب وأهوال وتقلبات حتى حرب القراصنه أهجمكم القراصنه في رحلة الذهاب فقط ولقنهم درسا لن ينسوه ولقد حارب محمد مع المحاربين كمقاتل جسور قوي القلب واسع الحيلة والذكاء <تصفيق> والآن محمد اذهب لفراشك كي تستريح وغدا تذهب لشيخك كي تكمل حفظ آيات القرآن الكريم وتعوض ما فاتك من علوم الفقه والحساب وأنت أما حان وقت راحتك في بيتك يا شهاب الدين المرأة هي المرأة حتى لو كانت زوجة أسد البحار لا تقلق يا زوجتي الحبيبة فلن أسافر في رحلة أخرى قبل شهور انجز فيها بعض الاعمال واسجل بعض الكتابات يا احمد بن ماجد يا اسد البحار من جاسم يا مرحبا بك الحمد لله على عودتك سالما بحثت عنك في البلدة وفي بيتك قلت لعلك هنا في هذا الشاطئ الهادئ تتأمل وتكتب كعادتك اهلا بك ومرحبا يا جاسم الحمد لله على سلامتك متى عدت من سفرك على سفينة اخيك عدت بالامس ولدي ما اود البوح لك به اجلس وهات ما عندك سمعت من بحاره السفن ان البرتغاليين يحاولون احتلال الشواطئ الشمالية الشرقية لافريقية في المغرب وان المغاربة يقاومونهم مقاومة عنيفة ماذا يبغي هؤلاء الاوروبيون من المسلمين هذا ما سوف نعلمه. لان البحارة اخبروني ايضا بمحاولات البرتغال المتكررة للدوران حول افريقيه وفشلهم في كل مرة واستعدادهم لتكرار المحاولات حتى ينجحوا مهما فعلوا فلن يصلوا لخبرتنا ومعرفتنا بهذه المنطقة وعموما لننتظر حتى نرى ما يفعلون المهم ما اخبارك انت اي اخبار اخبار الاراجيز التي كتبتها اني مشوق لسماع اخر ما سجلته يا استاذنا ومعلمنا فقد مضى وقت طويل منذ كتبت السبعية آه حقا يا جاسم لقد تجاوزت الخمسين عاما قضيت معظمها في البحر ويؤرقني حلم دائم اتمنى تحقيقه ما هو يا ابن ماجد ان اؤلف كتابا في علوم البحار يكون مرجعا لكل من يعملون في البحر ولماذا لا تبدأ؟ لان تأليف مثل هذا المصنف يحتاج الى تفرغ كامل وانا كما تعلم لا اطيق البعد عن البحر اذا اجله قليلا وسجل ملاحظاتك ودروسك بالاراجيز هذا ما افعله حاليا فقد كتبت ارجوزة المعربة وتختص بالملاحة في خليج عدن وانتهيت ايضا من قصيدة الذهبية وهي أرجوزة من 194 بيتا عن الصخور والأعماق وعلامات الوصول إلى البر وكذلك كتبت في علم المجهولات في البحر والنجوم والبروج وأسمائها وأبراجها وأقطابها الله أكبر الله أكبر هذه أخبار رائعة لكم يسعدني أن تترك للناس بعد طول العمر زادا يعلو به شأنك اكثر واكثر لا تبالغ يا جاسم فانت تحبني منذ كنت صبيا وقطعنا معا رحلة طويلة في العمر وانت لا ترى غيري لانه لا يوجد غيرك فعلا يا اعلم العرب بالبحر فاطمة يا ام البنين لبيك يا زوجي الحبيب هيا ارتدي ثيابك وتجهزي للخروج الى اين يا ابن ماجد الى الميناء لاريك السفينة الجديدة لقد تم بناؤها وجهزتها بكل ما يحتاجه الملاحون والتجار لقد صارت عروسا يزهو بها البحر واعددتها لتليق بولدك محمد قائدا وربانا أو تنوي هجرة البحر يا ابن ماجد لا استطيع يا فاطمة ولكني قاربت الستين وكما ترين لم اعد قادرا على احتمال السفر المتواصل ولهذا ساسلم القيادة لولد محمد فقد صار رجلا شجاعا قويا عارفا بالبحر واسراره الولد سر ابيه يا احمد وما كنت يوما متخاذلا او ضعيفا بل كنت دائما سيد الرجال محمد ولدي يا مرحبا يا مرحبا حمد لله على عودتك متى رجعت من رحلة الهند يا ولدي اليوم صباحا يا امي ذهبت الى داري فاغتسلت واسترحت وها انا ذا جئت لاخبر ابي باحداث الرحلة ها اين هو انه في حجرته عاكف على اوراقه ومحبرته اما زال يدون كتابه نعم هيا ادخل اليه فما زال يسأل عنك محمد محمد بالأحضان يا أعزل أبناء بالأحضان يا ولدي كيف كانت رحلتك يا ولدي كانت رحلة خير ورزق وفير يا أبي ألم تصادفك مصاعب أو عقبات الحمد لله كانت رحلة سهلة طيبة بفضل توجيهاتك وتعليماتك التي أحفظها عن ظهر قلب. وهل هناك جديد من الأخبار عن أولئك البرتغاليين علمنا من البحارة الاتين من الجنوب ان برتغاليا يدعى بارسلمي دياز وصل في رحلة الى الطرف الجنوبي لافريقيا وقابلته عواصف شديدة كادت تدمر سفنه لدرجة انه سماه رأس العواصف ولم يستطع الوصول الى الساحل الشرقي لافريقية بل عاد خائفا الى بلاده ويقولون ان البرتغاليين مصرون على ارسال سفن اخرى تجوب المحيط وما سر اسرارهم هذا؟ لعلهم يحاولون اكتشاف جزر الهند الشرقية او يريدون الوصول الى ارض التوابل في شبه الجزيرة الهندية وهل في ذلك جديد لقد اكتشفناها نحن العرب منذ زمن بعيد وتاجرنا معهم واسلم منهم قوم كثيرون وواصلت حضارتنا الإسلامية الى قلب القارة الهندية بل والى ساحل افريقية كلها المهم الان اني جئت راغبا في معرفة ما اتممته من كتابك فحدثني عنه يا ابي لقد اسميته كتاب الفوائد في اصول علم البحر والقواعد وهو يتضمن البحث عن اصول الملاحة وحجر المغناطيس ومنازل القمر والنجوم التي تقابل اقسام الابره المغناطيسية الاثنين والثلاثين وعرضت فيه بعض الثغور الموجودة على المحيط الهندي والبحر الصيني ومراحل ساحل الهند الغربية والجزر العشر الكبرى مثل جزيرة العرب وجزيرة القمر وزنجبار والبحرين وغيرها نعم كما تعرضت فيه لذكر الرياح الموسمية في المحيط الهندي ووصفت البحر الاحمر بالتفصيل مراسيه واعماقه وصخوره الظاهرة والخفية هذا الكتاب الظروة سيكون اعظم كتاب عربي في علوم البحار يا ابي ارجو هذا يا بني. كيف حال سيدي أسد البحار أحمد بن ماجد اليوم لقد وهنت عزيمتي وطعمت في السن يا جاسم هانذا أبلغ الخامسة والستين وأخاف أن يدركني الموت ونوادر الحكم ما زالت في القلب لقد بذلت جهودا فوق طاقة البشر يا سيدي سواء في الكتابة أو السفر. ورغم ذلك أحس أنه ما زال لدي ما أريد قوله وقد كتبت أخيرا أرجوزتي حول السير في البحر واخرى بعنوان ضريبة الضرائب وثالثة اتمنى ان اكتبها ولكني ما زلت اجمع لها مادتها العلمية لقد كتبت يا اميرنا اكثر من 35 مؤلفا ما بين الارجوزه والكتاب واما كتاب الفوائد في اصول علم البحر والقواعد فهو قمة في علوم البحر لم يصل الى علمه احد هذا بخلاف تلامذتك المنتشرين على ظهور السفن من المعالمة والنواخذة والملاحين والذين تعلموا على يديك واطلعوا على أسرار البحر عن طريقك السلام عليكم محمد وعليك سلام الله يا ولدي أهلا بك يا معلم جاسم ومرحبا بك في داري أب بن ماجد جئت أطمئن على معلمنا فأنت تعرف يا محمد أن رحلة العمر قضيناها معا أعرف وأدرك ما بينكم من ود وحب منذ كنت طفلا وماذا جاء بك يا ولدي الآن جئت أستأذنك في السفر إلى ماليندي آه ماليندي تلك المدينة الجميلة على ساحل إفريقية وهؤلاء الناس الطيبون لكم اوحشني السفر إلى هذه الديار ما رأيك يا ولدي في أن أسافر معك هذه الرحلة رغبتك أمر يا والدي ولكني أشفق عليك من اهوال الرحلة ها لماذا لا تشترك معنا بالرأي يا معلم جافر الحقيقه انا ايضا مشتاق للسفر. اذا نسافر سويا ونمكث بعض الوقت في ماليندي حتى تستكمل انت رحلتك في خطها المرسوم ثم تصحبنا باذن الله في رحلة العودة على بركة الله اتدري يا جاسم انني كلما تأملت موج البحر تذكرت تلك الرحلات التي لا تعد ولا تحصى والتي قطعتها ذهابا وايابا طوال ما يربو على خمسين سنة حتى انني لا اتصور حياتي بعيدا عن هذا المالك العظيم هذه نفس مشاعري كنت قد قررت البحر ولكني لم استطع عنه بعدا وهذا ما دفعني الى المجيء معك هنا الى ماليندي سيدي اسد البحار شهاب الدين ابن ماجد ما وراءك يا يقول بحاره السفن التي وصلت الى ميناء ماليندي ان سفن البرتغال بقياده ملاح يدعى فاسكو دي جاما في طريقها الى هنا وانه حين زار الموانئ الاخرى على الشاطئ الافريقي كان يخبرهم انه ما جاء الا للاستكشاف الا والتجاره ولهذا استقبلوه مرحبين ومتى يصل الى هنا لقد ارسل الى الحاكم المحلي من يخبره بقرب وصوله علينا أن ننتظر لنرى ما سوف تظهره لنا الأيام من أحداث وصل الفرنجو إلى ماليندي انظروا إنها أربع سفن ضخمة يقولون إن فاسكو دي جاما على السفينة الأولى سان جابرييل وأخوه على الثانية وأما الباقيتين فللمؤن والأطعمة إنها تختلف عن سفننا نحن العرب انظر ها هو حاكم المدينة يستقبل الأمير الأوروبي بالترحاب. قلبي يحدثني أنهم نذير سوء لهذه المنطقة لا تستبق الأحداث يا صديقي يا أسد البحار يا أسد البحار ما وراءك يا جاسم رسول من حاكم المدينة يطلب مقابلتك فلا تفضل السلام عليك أيها الملاح العظيم شهاب الدين أحمد بن ماجد وعليك السلام يا رسول الحاكم لقد نزل الامير البرتغالي فازكو دي جاما ورجاله في ضيافة مولاي حاكم المدينة وسألوا عنك كثيرا ولما؟ لقد طارصيتك اليهم وزاعت اخبار كتابك واراجيزك ويريدون عبور المحيط الهندي الى الهند بمساعدتك لهذا ارسلك الحاكم انه يطلب مقابلتك ليعرف شروطك للسفر. ما رأيك يا جاسم نذهب الى الحاكم فهو رجل مسلم طيب وصديق لنا أخبره اني سأذهب إليه صباحا بإذن الله لقد وصلت إلى أوروبا أخبار شهرتك يا شيخ أحمد بن ماجد ما انا إلا رجل علم البحر واسراره أيها الأمير البرتغالي فاسكو دي جاما ولهذا أصررت أن تكون مرشدنا في عبور المحيط إلى الهند وتأكد تأكد يا شيخ بن ماجد أننا ما جئنا غاصبين إنما جئنا من أجل العلم وتبادل المنافع والتجارة وسوف نجزل لك العطاء ونتبادل معك المعلومات إن ساعتنا إن صحتي وسني لم تعد تحتمل عناء السفر. الصفر إن بسفينتي كل وسائل الراحة والمتعة وسوف تكون مرشدي ومساعدي وتأكد يا شيخ أحمد أن هدفنا مشترك وهو مزيد من العلم واكتشاف المجهول من أجل البشرية إن كان ولا بد فسوف أعاونكم بخرائط تهديكم إلى طرق الرحلة إلى كلكوتا لا تكفينا الخرائط إننا نريد أن نستفيد بخبرتك الطويلة إنك أسد هذه البحار وأميرها فلا تبخل علينا بما تعرف لكم ما تريدون إلا أن أكون مرشدكم على السفينة هناك من الملاحين من سافر معي كثيرا ويعرف الطرق فاسترشدوا بهم ما شئتم انا السبب فيما يحدث يا فاطمه انا السبب لو لم اساعدهم بخرائيتي وعلمي ما حدث شيء لاهلي هنا في عمان ولا هناك في الهند لقد خدعوك يا ابن ماجد حين قالوا انهم ما جاءوا الا للتجارة والاستكشاف بينما جاءوا لاحتلال الارض وسلب الاموال انا الذي لم يستطع احد خداعي اسلم لهم خلاصة علمي وتجاربي لتكون سلاحا ضد المسلمين علمك وتجاربك ليست ملكك وحدك انها ملك للبشر على اختلاف الوانهم واديانهم فلا تحزن العيب ليس فيك وإنما في هؤلاء البرتغاليين الذين خانوا أهل البلد وقابلوا الإحسان بالإساءة إنهم مثل سيء لرجال البحر لقد قررت السفر إلى مكة كي أحج إلى بيت الله وأزور قبر رسوله عل نفسي تهدأ أتصحبينني يا أخلتي؟ هذا غاية ما أتمناه يا شهاب الدين حج مبرور وذنب مخفور يا أبي يا أسد البحار كانت رحلة طيبة غسلت فيها بعض من همومي وخففت عني ما عانيته من خديعة هذا المدعو فاسكو دي جاما. لقد كان مجيء هؤلاء البرتغاليين إلى الشرق وبالا على أهله رغم أنهم أفادوا باكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح حقا يا شيخ جاسم لقد كانت مطامعهم في اول الأمر تجاريه ثم ثرعان ما ظهرت معهم وجشعهم ورغبتهم الجامحة في احتلال كل ما يطأونه من ارض وموانئ لقد سمعت من بحارة السفن ما اذهلني واحزنني بما فعلوه باحدى سفن الحجج. وما الذي فعلوه يقولون انهم اسروا سفينة تحملوا عددا كبيرا من الحجاج المسلمين ونكلوا بهم وعذبوهم وقطعوا اطرافهم ثم احرقوا السفينة بمن فيها اللعنة عليهم إلى يوم الدين دعونا من هذا الحديث المؤلم أنسيتم أننا نحتفل بعودة أسد البحار من الحج قل لنا يا أبي يا أسد البحار متى ستكمل أرجودة السفالية التي بداتها سأحاول أن أتمها واضمنها ما فعله هؤلاء الفرنج في كل خواطري للأمانة والتاريخ. لا تنسى أن تسجل فيها ما عناه الفرنج في المحيط لعدة سنوات وما تعرض له وتيه حتى وصلوا. سأفعل بإذن الله. أبي، أبي، أبي، أين، أين أسد البحار؟ ها, ها أنا ذا يا ولدي. ما, ما بك؟ نزل أصول البرتغالي بقيادة أربو قرب رأس الحد وأشعل النار في مراكب الصيد لأهل هرمز النار الآن تأكل كل شيء يا ويلي إن بها مراكب أخي قيس. وأين السفنون يا محمد أبعدتهم عن مواطن الخطر يا أبي هؤلاء الشياطين كلما نزلوا مكانا عاثوا فيه فسادا ونهبوه وحركوه هذه هي المدنية الحضاره انهم يضغطون بذلك على ملك هرمز ليوافق على دفع اتاوة سنوية للبرتغاليين قراصنة قراصنة اندال اما يكفيهم بسط نفوذهم على الهند يريدون ان يمتصوا دماء اهل الخليج اللهم اللهم ارفع عنا هذا البلاء <تصفيق> اللهم ارفع عنا هذا البلاء زوجي. ابي اللهم ابي زوج ابي زوجي الحبيب لا تحدث افق افق يا ابن ماجد يا ابي افق يا ابن ماجد لقد مات يا امي مات مات اسد البحار مات شهاب الدين احمد ابن ماجد واقرؤوا الفاتحه يا كل البحاره اقرؤوا الفاتحه لابن ماجد كلما نزلتم البحر وركبتم السفن اقرأوا الفاتحة لابن ماجد مؤسس علم البحار <تصفيق> اقرأوا الفاتحة للعماني ابن ماجد مؤسس علم البحار <تصفيق> كنتم مع اسد البحار شهاب الدين احمد ابن ماجد تمثيلية في صهرة تأليف ليلى عبد الباسط بطولة جلال الشرقاوي محمد السبع محمد الدفراوي جلال توفيق خالد الذهبي سهير الشال رشاد عثمان احمد رضوان مصطفى الدمرداش علي عزب سيد القاضي مصطفى القسط والطفل عمر محمد احمد الهندسة الصوتية محسن عبده اسد البحار سهرة من اخراج عصمط حمدي.